الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي هو آخر تسمية لمراحل التوحيد الأوروبي وقد أقر الاتحاد بالتوحيد نهائيا بمعاهدة مسترخت سنة 1992 وسبقته مراحل من التوحيد كان من بينها مرحلة السوق الأوروبية المشتركة أو الجماعة الاقتصادية الأوروبية، ويمكن القول إن الجماعة الاقتصادية الأوروبية كانت تكتلا اقتصادياً تطور مع الزمن ليأخذ مضموناً سياسياً وليصبح في النهاية. مشروع أوروبا الموحدة بغربيها وشرقيها ولم تتولد الجماعة الأوروبية على نحو مكتمل ولا هي تألفت من جميع الأعضاء دفعة واحدة وإنما عرفت القارة الأوروبية محاولات عدة للتنسيق والتكامل في مجالات منفصلة قبل ولادة الجماعة الاقتصادية الأوروبية ففي عام 1950 اقترح وزير خارجية فرنسا روبرت شومان وضع صناعة الفحم والفولاز في كل من فرنسا وألمانيا في منظمة واحدة مفتوحة لانضمام الأقطار الأوروبية الأخرى فوافقت ألمانيا على هذا الاقتراح كما وافقت عليه لاحقا كل من إيطاليا وبلشيكا وهولندا واللكسنبورغ حيث انتهت المفاوضات بين هذه الدول إلى توقيع اتفاقية الجماعة الأوروبية للفحم والفولاز في سنة 1951 في باريس وكان الهدف من هذه الاتفاقية أساساً هو المصالحة بين فرنسا وألمانيا بعد سنوات عديدة من الحرب العالمية الثانية والتهيئة لإقامة الولايات المتحدة الأوروبية على نمط الولايات المتحدة الأمريكية وغرارها